بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قلتم حفظكم الله الرحلة في طلب الحديث وكيفية كتابته وتصنيفه اذكروا صفة كتابة, كتابة الحديث وما هي الأشياء التي ينبغي أقول هذا, هذا كلام النخبة انتهى الشيخ نعم, نعم كلام النخبة نعم. قال ابن حجر في النخبة قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وصفة كتابة الحديث وعرضه وسماعه واسماعه والرحلة فيه وتصنيفه على المسانيد أو الأبواب أو العلل أو الأطراف ومعرفة سبب الحديث وقد صنف فيه بعض شيوخ القاضي أبي يعلى ابن الفراء وصنفوا في غالب هذه الأنواع وهي نقل محض. ظاهرة التعريف مستغنية عن التمثيل وحصرها متعسر فالتراجع لها مبسوطاتها والرحلة والرحلة مين موجودة؟ هذه النخبة شيخنا رحلة في طلب الحديث كيف شيخنا؟ عند بن حجر مين موجودة الرحلة؟ هذه هي شيخنا هذا هذا الكلام من النخبة والرحلة ما في رحلة؟ طيب اقرأ المتن الالجذام شيخنا ضعف قال وصفة كتابة الحديث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 وكيفية كتابته وتصنيفه اذكر صفة كتابة الحديث وما هي الاشياء التي ينبغي اتباعها في الرحلة لطاب الحديث وفي تصنيفه الجواب صفة كتابة الحديث ان يكتبه مبينا مفسر مفسرا ويشكل المشكلة منه ويشكل المشكلة منه يشكل ويشكل ايوه ويشكل المشكلة منه ويجعل كتاب لكتابه حاشية ليكتب الساقط من أصله عند مقابلته ولا يكتب بين الأسطر وينبغي للطالب قبل الرحلة لطلب الحديث أن يبتدا بحديث أهل بلده فيستوعبه ثم يرحل ليحصل بالرحلة ما ليس عنده ويكون اعتناؤه بتكثير المسموع اولى من اعتنائه بتكثير الشيوخ وينبغي له أن يعتني بصفة تصنيف الحديث إما على المسانيد بأن يجمع مسند كل صحابي على حدة فإن شاء رتبهم على سوابقهم وإن شاء رتبهم على الحروف وهو أسهل تناولا وإما على الأبواب الفقهية بأن يجعل في كل باب ما ورد فيه ما ورد فيه من الأحاديث مما يدل على حكمه إثباتا أو نفيا والأولى أن يقتصر على ما صح أو حسن فإن جمع إليهما الضعيف فليبين علة الضعف إلى هنا انتهى بعون الله تعالى ما أردته ذكره في هذه المذكرة من الأسئلة والأجوبة والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ايمειين أما بعد فهذا آخر درس فيما يتعلق بنخبة الفكر وما بني عليها من اجتناع الثم وما بنيته عليها من اجتناء الثمر وهو يتعلق بكتابة الحديث وتصنيفه والرحلة فيه وكتابة الحديث عند المحدثين يعني يصون بالعناية بها وكتابتها بخطوط واضحة وأن يكون يعني يحصل ما يشكل منها يوضع عليه العلامات التي تميزه كالضم والرفع و... والنصر والنصب والجزم وغير ذلك من الأشياء التي يحتاج إليها في الشكل وهذا انما يكون انما يكون في يعني في, في, في الكتابة وأما يعني فيما يتعلق بالتأليف يعني فإن الضبط بالحروف هو الذي يعني ينبغي مثل ما هو موجود في التقريب. عندما ياتي ذلك بالحروف واما فيما يتعلق بالكتاب فلا يعني ينفع فيه الا الشكل يعني بان توضع الحركات على الكلمات المشكله وليس كل شيء يوضع عليه يعني شكل وانما يوضع على ما كان يشكل فيعتنى فيوصون بالعنايه بها بكتابتها بخطوط واضحة وأن تكون يعني بشكل ما بشكل ما يشكل وأن يكون لها حواشي بحيث يعني يكتب فيها يعني ما يكون قد سقط أو يحتاج أو شيء يحتاج إلى توضيح وأنه لا يكتب بين السطور عندما يكون هناك لا يكتب بين السطور لأن هذا يشوش ولأنه قد يتداخل مع الأصر مع السطور التي هي الأصر وإنما تكون يعني التعليقات أو الأشياء الساقطة لأن تكون في الحواشي يعني التي تكون مع مع الكتاب الذي يكتفي الحديث ثم ايضا يعتنى بعد كتابته يقابل الفرع الأصر الأصر من نقول منه يعني يقابل يعني عليه الفرع الذي أفد منه وذلك للتحقق وهذا يعني كان هذا, هذا كان المنهج الطريقة التي لابد منها في الماضي لقد كانوا يعتمدون على الكتابة ولا يحصلون العلم عن طريق ما يكتبونه بأنفسهم أو ينقلونه يعني من كتب غيرهم بخلاف يعني هذا الزمان الذي وجدت فيه المطابع و يستخرج منه يعني مئات الالوف من النسخ وكذلك الأجهزة الحديثة التي حصلت في هذا الزمان والتي يضغط الإنسان فيها على زر ثم يحصل له يحصل ما يريد بيسر وسهولة لكن هذه لكن هذه الطريقة يعني فوتت يعني خيرا كثيرا على من يشتغل بالعلم يعني سهلت الوصول إليه بضغطة زر يحصل ما يريد ولكنها ثوتت عليه أمور عظيمة وهي أن الذي يقرأ الكتاب يعني يبحث عن مسألة قد يجد وهو يبحث شيء أهم من هذه المسألة قد يقع على شيء أنفس من الشيء الذي كان يبحث عنه أنفس منه وذلك لأن القراءة يعني يمر بها على ما على ما يريد على الشيء الذي لا يريده ثم قد يكون هذا الذي ما أراده وحصل أنه يعني مر به يعني أهم أنفس من الشيء الذي الذي الذي يبحث عنه والهذا في هذه يعني نجزء حديثة هذه سهلة الوصول لكنها فوتت الوصول إلى أمور كثيرة لا تحصل إلا بالمراجعة وب الكتب ف. ف الحديث يعني كان يوصون بالاعتناء بها والاهتمام بها وأن يعني يكون الإنسان حريص على ايضاحها وبيانها ثم إذا الإنسان أخذ العلم أو الحديث الذي عند بلده عند أهل بلده ينتقل إلى بلد آخر ينتقل إلى بلد آخر ليحصل يعني ما لم يحصلوا ببلده ولكنه لا يترك بلده ويذهب إلى بلاد أخرى وقد قصر فيما يتعلق ببلده وإنما يعتني فيما في بلده ويحصل ما حصل من علماء بلده ثم ينتقل إلى الأمصار وإلى مختلف الديار من أجل أن يحصل شيئا ما حصله والفرق بين الاقتصار على البلد وعلى الذهاب إلى الجهات الأخرى كالفرق بين الماء الراكد والجاري الماء الراكد والجاري الماء الراكد الذي يعلق بالبلد فقط والماء الجاري الذي يكون في البلد وفي, وفي, وفي غير البلد وقد كان يرحلون على الإبل يعني المدة الطويلة من أجل تحصيل حديث واحد يبلغهم أنه عند شخص في بلد فيرحلون إليه من أجل يحصلوا و ومعلوم أن الرحلة في ذلك الوقت فيها مشقة وفيها عنا وفيها مسافة طويلة يعني الآن الحج من المدينة إلى مكة تسع مراحل تسع مراحل تسعة أيام هذا الذهاب أربعمائة كيلو يعني يصلون إليها في, في, في تسعة أيام الآن في أربع ساعات يعني من مكة إلى المدينة من مدينة إلى مكة يعني مدة وجيزه وكان يعني الرحلة شاقة ومتعبة ولكن كما قال الشاعر وإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها العساد وإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها العساد فالآن حصل في هذا الزمان يعني هذه الوسائل الحديثة التي هي الجوالات وهي نعمة عظيمة لمن وفقه الله عز وجل باستخدامها فيما يعود على الخير ونقمة ونقمة وخيمة في حق من استعملها فيما يعود عليه عليه بالضرر ومن المعلوم أن العاقل الناصح لنفسه يحرص على أن, على أن يكون يعني في أوقاته وحافظا لها فيما يعود عليه بالخير وإذا استعمل الجوالات يستعملها فيما ينفع ويحذر من استعمالها يعني فيما يضر لأن الوصول إلى الخير فيها متيسر والوصول إلى الشر متيسر والموفق هو الذي يستخدمها فيما يعود عليه بالخير ويحذر من استخدامها فيما يعود عليه بالشر وقد كتبت يعني كلمتين يعني حول استخدام الجوالات ويعني والإسان يحرص على أن يستخدمها فيما يعود عليه بالخير ويحضر من ويستعملها فيما يعود عليه بالشر وقد أحضرت هاتين الكلمتين لنقرأهما وليسمع الحاضرون ويستامعون يعني هاتين الكلمتين أسأل الله تعالى أن يفعل الجميع بما نقول ونسمع قلتم حفظكم الله احذروا عما بصائركم وأبصاركم بنظركم في الجوالات وشبهها أيها المسلمون أنا أخاطب المسلمين هم الذين يعني ينتفعون وأما الكفار فعندهم الشر الذي هو غير الجوالات وعندهم الشرك وعندهم الكفر الذي إذا مات صاحبه ليس أمامه إلا النار والخلود فيها أبد الاباد ولكن الخطاب المسلمين الذين يحرصوا يعني عليهم أن يحرصوا على أن يعني يعمرون أوقات يعمروا أوقاتهم وأن يشغلوا يعني صحتهم وعافيتهم فيما يعود عليهم بالخير نعم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإنا أعظم نعمة أنعم الله بها على المسلمين أن هداهم للإسلام وأخرجهم من الظلمات إلى النور وهي النعمة التي لا يماثرها نعمة ولا يدانيها نعمة ومن أعظم نعم الله على المسلم بعد نعمة الإسلام نعمة العقل ونعمة الصحة والعافية ومن شكر الله عز وجل على هذه ومن النعمة ومن, ومن, ومن, ومن شكر الله أحسن الله إليكم ومن شكر الله عز وجل على هذه النعم أن يستعملها المسلم في طاعة الله وفي كل ما فيه سعادته في الدنيا والآخرة وأن لا يستعملها في معصية الله ولا فيما فيه مضرته في الدنيا والآخرة وقد انتشر في هذا الزمان استخدام الجوالات وشبهها وهي نعمة لمن استخدمها في الخير ونقمة لمن استخدمها في الشر والعاقل الناصح لنفسه هو الذي يقتصر في استخدامها على ما يعود عليه بالخير في الدنيا والآخرة فيستعملها في, الاتصال في الاتصالات المباحة وفي الوصول إلى الفوائد العلمية النافعة التي تحصل, تحصل, تحصل له بواسطتها بيسر وسهولة واما استخدامها في غير ذلك مما يعود على المسلم بالضرر في دنياه واخرته فالواجب الحذر منه هو الابتعاد عنه من عمى ليسلم من عمل عم بصر وعمل بصيرة لان ادامه النظر في هذه الجوالات يضعف البصر وقد يكون سببا في ذهابه وقد يكون سببا في ذهابه وفقد هذه النعمه العظيمه واعظم من ذلك عمل بصيرة الذي يجلب للمسلم امراض الشهوات التي تدمر اخلاقه وامراض الشبهات التي تدمر عقله وقد بين الله عز وجل خطوره ذهاب البصائر بقوله فانها لا تعمل ابصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور والمعنى ان عمل بصائر هو العمل حقيقي الذي تحصل به الخسارة في الدنيا والآخرة وذلك بترك سبيل الهداية والأخذ بأسباب الضلال والغواية كما قال الله عن قوم صالح وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى وقال صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ رواه البخاري وهو أول حديث عنده في كتاب الرقاق والمعنى أن من استعمل صحته وشغل وقته فيما يعود عليه بالخير فهو الرابح ومن استعملها في غير ذلك فهو المغبون الخاسر وقال صلى الله عليه وسلم حفة الجنة بالمكاره وحفة النار بالشهوات رواه البخاري ومسلم واللفظ له والمعنى أن الطريق إلى الجنة فيه مشقة وتعب يحتاج فيه إلى مجاهدة الشيطان والنفس الأمارة بالسوء فيصبر المسلم على الطاعات ولو شقت على النفوس لأن العاقبة تكون حميدة وأما النار فإن الطريق إليها فيه شهوات تميل إليها النفوس ومنها ما هو محرم ومنها ما هو مباح يكون معه الإسراف وتجاوز الحد فيصبر المسلم على عن المعاصي ولو مالت إليها النفوس لأن الوقوع فيها عاقبته وخيمة وقد قيل إنما ثقلت على النفوس الطاعات لأنها حضرت مرارتها وغابت حلاوتها وخفت على النفوس المعاصي لأنها حضرت حلاوتها وغابت مرارتها واستخدام الجوالات وشبهها في نظر الرجال إلى النساء والنساء إلى الرجال وما يحصل منهم وما وما يحصل منهم من فحش وصفه الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه زنا ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا محالة فالعينان زنا زناهما النظر والاذنان زناهما الاستماع واللسان زناه الكلام واليد زناها البطش والرجل والرجل زناها الخطا والقلب يهوى ويتمنى ويصدق ذلك ويصدق ذلك الفرض ويكذبه والفتنة في الجوالات وشبهها عظيمة وخطيرة لكونها تكون في أيدي الكبار والصغار وفي وفي متناولهم, وفي متناولهم بالليل والنهار وحرص الآباء وكل من له ولاية خاصة على سلامة من تحت أيديهم من الاستخدام السيء للجوالات وشبهها لازم متعين لقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا قو أنفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون ولقوله صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته الإمام راع ومسؤول عن رعيته والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته الحديث رواه البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وأسأل الله أن يوفق المسلمين في كل مكان حكومة في كل مكان حكومة وشعوب رجالا ونساء في كل مكان حكومات أحسن الله إليكم في كل مكان حكومات وشعوبا رجالا ونساء كبارا وصغارا لكل خير وأن يحفظهم من الشرور جميعها ما ظهر منها وما بطن إنه سميع مجيد وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه قلتم حفظكم الله بسم الله الرحمن الرحيم أيها إساءة استخدام الجوالات وشبهها من عظم المعايب والمصايب في هذا الزمان بسم الله وال... إساءة إساءة استخدام إساءة استخدام الجوالات وشبهها من عظم المصايب والمصايب في هذا الزمان من عظم المعايب والمصايب يعني معايب ومصايب يعني عيب ومصيبة اجتمعت يعني في في, يعني في... استخدام الجوالات في, في, في غير الخير يعني معائب نعم بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه اللهم اهدني واهدي لي واهدي به أما بعد فأقول لكل فرد من ذريتي خصوصا وللمسلمين عموما إذا كنت في مكان لا يطلع عليك إذا كنت في مكان لا يطلع عليك فيه إلا الله فلا تعصه وتذكر هذه الآيات الكريمات فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة يا أيها الذين آمنوا قو أنفسكم وأهلكم نارا وقودها الناس والحجارة يستفون من الناس ولا يستفون من الله وهو معهم لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك لأنهم قوم لا يفقهون أتقشونهم فالله أحق أن تقشوه إن كنتم مؤمنين إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجل كريم فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين ألم يعلم بأن الله يرى إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب وأقول بعد التذكير بهذه الآيات احذروا عما بصائركم, عما بصائركم وأبصاركم بنظركم في الجوالات وشبيها واذا كان الواحد منكم يستحي من من بعض المخلوقين ان يراه يراه ينظر فيها نظرات مشين فليتذكر اطلاع الله عليه وهو حق ان يستحيى منه إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد وأسأل الله أن ينفع بهذا النصح والتذكير وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه الناصح لكم المشفق عليكم عبد المحسن بن حمد العباد البدر يعني هذه هاتان كلمتان في هذه الفتنة التي حصلت في هذا الزمان وهي انشغال الكبار والصغار في الليل والنهار يعني في النظر في هذه الجوالات وفي الغالب أن النظر يعني يكون يعني لغير فائدة وإنما يكون بمضره فالواجب على كل إنسان يتقي الله عز وجل وأن يرقب الله عز وجل وأن يعلم أن الله مطلع عليه وأنه لا يخفى عليه خافية وكما أنه يخشى من الناس يخاف الناس أن يطلع عليه وهو يعني ينظر إلى أمور يعني غير طيبة فالله تعالى حقا يستحيى منه فالعاقل الناصح نفسه يحرص على سلامته وعلى سلامه من تحت يده وكل مسؤول يعني عن, عن نفسه وعن من والله الله عليه ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال كلكم رائع وكلكم مسؤول عن رعيته. وذكر من ذلك صاحب البيت والمرأة يعني فهو العناية بهذا الأمر والاهتمام به وملاحظته والتنبه له هذا من أهم المهمات في هذا الزمان لأن الشر انفتح على الناس من وجوه كثيرة ولاسيما عن تأريق هذه الأجهزة التي من اساء استخدامها فإنه يدمر نفسه ويسعى في هلاك نفسه ويجمع لنفسه فيها بين عمل بصائر وعمل أبصار نسأل الله عز وجل الوفق الجميع لما يرضيه وصلى الله وسلم مبارك على عبد ورسول محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين جزاكم الله خيرا مبارك الله فيكم ألهمكم الله الصواب وفقكم للحق ونفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم ولجميع المسلمين أحسن الله إليكم يقول السائل هل قاعدة إذا صح الاسناد صح المتن على إطلاقها قد يصح الاسناد قد يصح الإسناد ويكون فيه وهم ولهذا يعني مر بنا المحفوظ والشاذ المحفوظ والشاد لأن الشاد الإسناد صحيح ولكن وجد ما هو مقدم عليه وهو المحفوظ سبق ان مر بنا أن مثلنا أن في صحيح مسلم يعني الحديث الذي فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يعني في يعني أفلح أفلح أفلح إن صدق هذه رواية محضورة التي جاءت عن عن عن عدد من الثقات وجاءت رواية عن في بعض الأسناد في بعض الأسانيين يسمى أفلح أبوه صدق أفلح أبوه ذكر أبوه وهذه تعتبر شاذة والسناد صحيح فليس كل ما صح يكون صح المتن فقد يصح للسناد ويكون حديث شاذا وكذلك الحديث الذي فيه أن الرسول عليه الصلاة والسلام صلى بالناس صلاه الكسوف ولم يحصل أنه صلى على الكسوف إلا مرة واحدة، كسوف الشمس، وقد جاءت في الروايه في الرواية أنه في كل ركعة ركوعان وهذه محورة، وجاء في بعضها في صحيح مسلم في بعضها ثلاث ركوعات أو أكثر، وهذه الشاذة لأن لأن لو كان أنه صلى عدة مرات يمكن يقال المحمول على كذا كذا لكنها كلها في صلاة واحدة. صلاة واحدة، فإذا لابد من التقديم والتاخير ولا بد من الترجيع، ولا بد أن يكون هناك محفوظ وشاذ، فإذا إذا صح الإسناد فإن الحديث يكون صحيحا ليس على إطلاقها بل يدخل تحتها ما كان يصح في فيه الاسناد ويكون المثنى شاذا يقول أحسن الله إليكم شيخنا الكريم مع ختام هذا الشرح. بما تنصحون الطالب المبتدئ بالنسبة لكتب المصطلح والله من أحسن ما يكون يعني في المختصرات هذه المختصر لبن حجر الذي هو نخوة الفكر يعني من أحسن ما يكون ومن أخصر ما يكون يعني في المختصرات وكذلك أيضا يعني الصنعاني له نظم يعني لنخوة الفكر يعني في بيسان يعني إذا اعتنى بهذا المختصر متنا نظما و وكذلك يعني اعتنى بالنظم الذي عمله صنعاني لهذه النخبه هذه من اقصر من اقصر المختصرات ولسان ياعتنى بها وحفظها اذا تمكن يعني هذا شيء شيء طيب واما فيما يتعلق بالكتب الموسعه فالكتب يعني الكتب كثيره وقد صنف في ذلك العلماء قديما وحديثا والخطيب البغدادي له مصنفان كبيران احدهما الكفاية في فنون الرواية والثاني الجان بين أخلاق الراوي وآداب السامع يتعلق بأخلاق الراوي وآدابه و يعني و وصنف أيضا في فروع مختلفة من علم المصطلح ف يعني ف وكذلك سيوطي له تدريب الراوي سيوطي له تدريب الراوي وهو كتاب نفيس وكتاب جيد مفيد ويقول ومتى يرتقي الطالب إلى التخريج والتصحيح والتضعيف من, من جد وجد ومن صار الدرب وصل المهم أن يجتهد في بالاسباب التي توصله إلى ذلك يعني ولا ولا يستعجل يعني وإنما عليه أن يتريث وأن يتأمل وأن يحرص على كلام العلماء الذين يعني المتقدمون في هذا والذين هم تمكن فيستفيد من تصريحاتهم سواء من المتقدمين يعني مثل ابن حجر وغيره والمتعقرين مثل الشيخ الألباني رحمه الله أحسن الله إليكم يقول في وجوه الطان في الراوي لماذا البدعة رتبت تاسعة أو تاسعة مع أنها أشد قطحا يعني لأن لأن يعني في البدع أو من أصحاب البدع من من تقبل روايته وهو أنه إذا كان يعني ليس داعيا البدعة وإن كان يعني وإن كان داعي يعني داعية إليها فإنه لا تقبل روايته من كان يعني يدعو إلى بدعة لا تقبل روايته وإن كان غير داعية ولم يرو ما يقويها قبلت وإن روا ما يرو ما يقويها فإنها لا تقبل ولذلك أن البدعة يعني فيها ما يقبل أقول فيه في من يقبل ولهذا يعني نجد يعني في صحيحين وفي غيرهما يعني ناس كل ما فيهم ببدعة ولكن الشيء الذي جاء في الصحيحين اما ان يكون يعني مثلا متابع وليس معتمدا عليه او يكون يعني حصل يعني منه في اشياء لا تتعلق ببدعته لا تتعلق ببدعة يعني صاحب البدعة فان هذه يعني هذه يتقبل ولهذا وهذا بخلاف الفسق فإن الفسق يعني لا يعول عليه إلا مع التوبة وأما المبتدع فإنه في بعض أحواله تقبل يعني روايته أحسن الله ليكم يقول ما وصيتكم على من يثقل عليه إخلاص النية عليه أن يجاهد نفسه وأن يخلص قصده لله عز وجل ونعرف أن ان الاعمال تعتبر بنياتها وان الانسان اذا نوى خيرا فيرجى له الخير واذا نوى شرا فيخاف عليه الشر والانسان يعني عليه أن يتقي الله عز وجل في نفسه وان يكون همه وعنايته فيما يعود عليه بالخير وذلك بان يخلص نيته ويخلص قصده لله عز وجل وأن يكون يتعلم العلم ليرفع الجهل عن نفسه وعن غيره يرفع الجهل عن نفسه بأن يكون عنده علم بالحق والهدى فيعمل به وعن غيره بأن يدعوه وأن يرشده وأن يبصره وإذا اهتدى عليه يديه أحد فإنه يؤجر مثل أجوره كما قال عليه الصلاة والسلام من دعا إلى هدى كان لهم من الأجر مثل اجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا ومن داع إلى ظلاله كان عليهم الإثم ثلاثان من تبعه لا ينقص ذلك كمناثان منهم شيئا وقال عليه الصلاة والسلام إذا مات ابن آدم انقطع ما لإن لمثلات صدقة جارية أو علم ينتفع به أو الذي صالح يدعو له أحسن الله إليكم يقول ذكرتم في درس البارحة أثرا عن بعض العلماء أنه قال من أخذ عني حديثا فأنا له عبد فهل العبارة التي تقول من علمني حرفا صرت له عبدا صحيحة؟ انا أنا ذكرت نقلا عن واحد من ال منده ذكره الحافظ بن رجب البغدادي يعني في ترجمته قال أو يعني قيل له من اخذت عنه حديثا فأنا له عبد من أخدت حديثا فأنا له عبد يعني من استفدت منه فقال بل أنا من اخذ عني حديثا فأنا له عبد لأن كونه استفاد منه وإذا يعني عمل بهذا, بهذا الحديث وبهذه السنة فإنه يعني يجري أجره له, يجري أجره له يعني فكل فكلهم على خير من عن عنه ومن أخذ عنك لكن إذا أخذ عنك وعمل بما أخذ عنك فإنه يؤجر على عمله وأنت تؤجر مثل أجره من غير أن ينقص من اجره شيء لا يقال أن أجره يقسم بينك وبينه بل أجره يحصله كاملا والله تعالى يعطيك مثل أجره كما جاء في الحديث الذي في صحيح مسلم عن ابي هريره من دعا إلى هدى كان له أجر مثل أجر من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا ومن دعا إلى ضلاله كان عليه من الإثم ثلاثان من تبعه لا ينقص ذلك من أثامهم شيئا فالدعوة إلى الخير لا حد لنفعها والدعوة إلى الشر لا حد لضررها. أحسن الله إليكم يقول ذكر الحافظ في النزهة أن من آداب الطالب ولا يدع الاستفادة لحياء أو كبر وذكرتم اثر مجاهد في هذا فكيف نوفق بين هذا وبين حديث الحياء خير كله الحياء يعني خير كله لكن الحياء اللي في خور وفيه جبن وفيه يعني ضعف يعني لا, لا يصل إلى الحق بسبب الحياء الحياء الحياة يعني, يعني خلق كريم والحياء شعبة من الإيمان كما قال ذلك رسول الله لكن الحياة الذي يكون فيه الضعف والخور الذي يجعله لا يستحي من أن يسأل ويبقى على جهله بسبب حيائه، يعني الحياء المذموم ليس كل حياء محمود، بل الحياة في هذا هو من قبيل ما هو ما هو مذموم. الله عليه يقول ما نصيحتكم لمن ضعفت له رغبته في في طلب العلم؟ يعني يجد يغير يعني هذا الضعف يسعى إلى أن يحل محله قوة ومحله نشاط وجد واجتهاد وتذكر أن, أن تحصيل العلم يعني يفيده ويفيد غيره يفيده بأن يعبد الله على بصيره ويفيد غيره بأن يدعوها غيره فيحصل مثل أجره فيحصل مثل أجره فالإنسان يعني, يعني يجد ويجتهد ويترك الكسل والخمول ولهذا يقول, يقول يحيى بن ابي كثر الامامي وقد اورده مسلم في صحيحه هذا الاثر عنه قال لا يستطيع العلم براحة الجسم لا يستطيع العلم براحة الجسم ويقول متنبي لولا المشقه ساد الناس كلهم الجود يفقر والاقدام وقتاله لولا المشقه كل الناس أهلون سادة إذن سؤدد المجأة ما الذي لا يكون سيد وسؤدد بلا شيء وإنما سؤدد لا يحصل لبت عبو النصب والمشقة يعني في أناس في قديم الزمان ما لهم ذكر أبدا الآن ولا الناس ما يعرفونهم وفيه أناس يعني عندهم همم عالية وعندهم يعني جد وخلفوا تراث وخلفوا علم والناس يستفيدون منهم على مختلف الدهور والعصور ويقولون قال فلان رحمه الله يرجعون إلى كتبهم فإذا الإنسان يعني يحصل يحصل الشيء بالجد يقولون ملء الراحة لا يدرك بالراحة ملء الراحة وهو شيء قليل لا يدرك بالراحة ويقول الشاعر وإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجساد وبيت المتنبي هذا بيت عظيم هو سهل لولا المشقة ساد الناس كلهم السعودي ما حصل لبتع أبو النصب الملقى الشيخ منباز لماذا كان سيدا الشيخ العتيمين لماذا كان سيدا الشيخ منب الألبان لماذا كان سيدا حصل بالنوم وتكبير الوسادة ما حصل لبتع بالتعب والنصر ولهذا يعني استفادوا وأفادوا أحسن الله إليكم يقول هل هناك فرق بين قول الصحابي أمرنا الرسول صلى الله عليه وسلم بكذا وقوله وقوله أمرنا بكذا يعني لا فرق بينهما إلا الأول أوضح أمرنا رسول هذا شيء يعني واضح أمرنا بكذا وأما أمرنا فإنه مبني مجهول ولكن محمول على أنهما يأمرهم للرسول صلى الله عليه وسلم فكل منهما معتبر وكل منهما ثابت عن رسول الله عليه الصلاه والسلام لأن الصحابه ما يقول امرنا ويقصد غير الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقصد الرسول صلى الله عليه وسلم لكن أمرنا يعني هذا واضح بانه مضاف للرسول صلى الله عليه وسلم ومنصوص عليه يعني فعله فعل فاعل واما ذاك امرنا ما بالمجهول لكنه يحمل على هذا الفاعل الذي, الذي هو رسول الله عليه الصلاه والسلام أحسن الله إليكم يقول هل صح القول بان شرب الدخان غير مجمعون على تحريمه حتى ليصنعونه الان يكتبونه يحذرون من الان الآن ليصنعونه يحذرون من لانهم سلوبه عرفوا انه شر وأنه شر, شر عظيم وما الذي يقول أنه, أنه, انه مباح وهو يعني يذهب النفس والمال يذهب النفس بالأمراض جلب المسائل الأمراض لها وقد يؤدي ذلك إلى الوفاة وكذلك ضياع المال وإضاعة المال فيه فهو جمع بين إضاعة المال وبين اتلاف النفس وأنا أمثل عندي مثال ومثل به واضح جدا يعني أنا أرجو من كل من ابتليه بشرب الدخان هو يسمع يعني هذا الكلام أنه يتأمل في هذا المثال الذي أذكره يتأمل به جيدا لو رأيت إنسانا معه فئة الخمسمائة ريال رزمه يشققه ويرميها هذا العواء ماذا تأسف لحاله تقول مسكين هذا هذا أحسن من الذي يشرب الدقان ويشربه لان هذا ضاعت عليه فلوسه وجسد صحة جاشي واما هذا اضاع وقوده في اتلاف جسده فجمع بين مصيبتين جمع بينه مصيبتين انا اقول يعني هذا مثال فيما يتعلق بالدخان ومثالا اخر سمعته من شيخنا الشيخ محمد امين شنبته رحمه الله فيما يتعلق بالخمر يعني يقول يقول رحمه الله ان يعني واحد سكران يبول في يديه ويغسل وجهه يبول في يديه ويغسل وجهه يقول الحمد لله ينزل من السماء إيمان طهورة يعني هذا يعني يكون صحيحا ويبحث عن جنون ولهذا يقول ابن الوردي كيف يسعى في جنون من عقل كيف يسعى في جنون من عقل انسان عاقل ويسعى لان يكون مجنون يعني يسرب الخمر والشاعر يحكي يعني حالته إذا كان سكران وإذا كان صاحي يقول وإذا, وإذا شربت فإنني رب الخورنق واستديري وإذا صحوت فإنني رب الشويهة والبعيري إذا صحى ما عنده لا شات وإذا سكر وعنده الدنيا كلها عنده القصور الشاهقة خاورنا قصدير قيل قصور من قصور فارس يعني معناه أن خلاص مالك الدنيا وأن عندهن كل كل شيء فا ف... يعني من أعجب العجب أنا كتبت مقال في هذا من أعجب العجب من, كان يكون بهذا بهذا من أعجب العجب سعي من كان عاقلا لأن يكون مجرونا كتبت أنا كلمة بهذا المعنى بهذا موضوعها من أعجب العجب سعي من كان عاقلا لأن يكون مجرونة يعني ومن أوضح ما يكون المثال يعني في الذي حصل الرسول صلى الله عليه وسلم لما يعني لما علي أراد أن يبني سوي فاطمة وأراد أنه يعني يبحث عن يعني حصل نقود من أجل سوي وليمة ف يعني الرسول أعطاه يعني حصل يعني بعيرين فكان يعني يبي يذهب يأتي بأبخر يعني يبيعه من أجل أن يحصل يعني شيء يعني يكون وليمة ف. فعقل البعي البعيرين وكان في بيت قريبا من كان فيه حمزة بن عام الطلب فكان حمزة سكر قبل أن تحرم الخمر سكر وخرج وجب أسمة البعيرين وبقر بطونهما فلما جاء وإذا تعلم في المنظر يعني هذا البعيرين الذي جهزهما ليستفيد منهما حصل أنها أنهما قتل بهذه الطريقة البشعة يعني سيئة وقبيحة فجاء الرسول لهم تغير وجهه فقال ما الذي حصل؟ قال حصل كذا وكذا فذهب ومعهم فدخلوا على البيت الذي فيه حمزة وقد, وقد ثمل وزكران فكان الرسول يخاطره فقال وهل أنتم الا عبيد أبي؟ وهل أنتم يخاطب الرسول معه؟ وهل أنتم الا عبدوا أبي؟ فالرسول لما رأف سكره خلاص أنصرف تركه لأن ما في كلام مع المجنون مع, مع السكران ف يعني فالحاصل ال الحاصل أن الخمر تؤدي إلى هذا البلاء وإلى هذا الشر وأن لسان يعني أعطاه الله عقلا ثم يسعى لأن يكون مجنونا هذا من أق من أسوأ ما يكون ونوضح ما يكون هذا المثال ذكر الشخص في يعني إنسان يبول ويغسل بوله في وجهه, يغسل وجهه في بوله هيشتر كلام هذا فنقول هذا مثال من أقبح ما يكون في شرب الخمر وهذا مثال من أقبح ما يكون في شرب الدخان أحسن الله إليكم قلتم في, ال... في الاجتناء في الفقرة الأخيرة وينبغي له أن يعتني بسفة تصنيف الحديث إما على المساني بأن يجمع مسند كل الصحابين على حدة فإن شاء رتبهم على سوابقهم وإن شاء رتبهم على الحروف وهو أسهل تناولا نعم يعني الذين صنفوا المسانيد المسانيد يعني التصنيف على المسانيد هو جمع حديث الصحابة كل صحابي يذكر حديثه مسنده لكن موضوعاته متفرقة تجد حديث في الطلاق بجوار حديث في الطهارة وحديث في الزكاة بجوار حديث في, يعني في البيع في البيوع ما في تتيب فهذا التتيب تأليف على سنيد والتأليف على سنيد يعني للمساعدين الصحابة يعني من العلماء من يرتبهم على سوابقهم كما هو موجود في المسند السلم أحمد فإنه بدأ المسند ببكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي ثم بقيه العشرة على حسب السوافق ثم بعدهم يعني كذلك ف وكذلك أبو يعلى موسلي وكذلك أبو داود كلهم على هذه الطريقة ومنهم يعني ما وطريقة الثانية يكون على الحروف يعني حرف الهمزة الذي يأتي بحرف الهمزة يعني يقدم على غيره ثم الذي يأتي بحرف الباء وهكذا نعم. ثم صلّيتم آخر الفقرة وإما على الأبواب الفقية بأن يجمع في كل باب ما ورد فيه من الأحاديث مما يدل على حكمه إثباتا أو نفيا. يعني هذا يعني أحيانا يطلق على على المؤلف في الأبواب يقال هم سنيد مثل الدارمي فإنه يقال سنن دارمي ومسند الدارمي يقال له سنن على اعتبار أنه على طريقة السنن وعلى طريقة البخاري ومسلم وابو داود تنمي على الأبواب يأتون بكل باب ما يتعلق به بكل باب ما يتعلق به يعني ف... فيقال له سنن على اعتبار أنه كل باب أتى بما يتعلق به ويقال له مسند لأنه بسبب الاسناد حد هنا فلان قال حد هنا فيقال يعني لبعض كتب الحديث التي هي على الأبواب يقال لها مسند كما, قالوا فيه كما قيل في مسند الدارمي وسنن و و و الدارمي والتعليف على الأبواب يعني يجمع يعني ما في الباب مما يكون صحيحا ومما يكون ضعيفا والأولى أن يعتنى بجمع ما كان صحيحا وحسنا على حده لأن هذا هو الذي في مجال وإذا أضيف إليه ما هو ضعيف ليبين الضعيف حتى حتى لا يغتر به. أحسن الله إليكم يقول السائل أيهما أهم أيهما أهم الفهم في الحديث أم الحفظ للمتون؟ كل منهما مهم من الأمور المهمة التي يعني سمعناها اليوم فيما يتعلق بما هو مكتوب. أن يكون عنايه بتكثير المسموع ولا يكون عنايه بتكثير الشيوخ لأن بعض الناس تجده يعني يقول يجلس عند هذا يوم وذا يومين ويقول أنا على فلان وحضرت على فلان ويكون يعني يحرص على تكثير الشيوخ هذا هذا نداوره كما يقولون في المثل وإنما كونه يعني يعتني بكثره المسموع وكثره يعني ما يطلع عليه من الحديث هذا هو الذي ينبغي ولو كان عنده شخص واحد يعني هذا أحسن من الذي يحضر عند هذا يوم وهذا يوم وهذا ثم درس على فلان وفلان وفلان ويعدد يعني ناس اندرس عليهم وهو درس عن كل واحد يأخذ عنده يعني ساعة ولا ساعتين ولا حضر عنده مرة ولا مرتين فالإنسان الذي يلازم درسا ويستمر عليه ويتعلق يعني يحصل فيه يعني فوائد كثيرة يعني هذا خير من الذي يأتي إلى هذا ويأتي إلى هذا ويكون عنايته ثم يعني هناك من الأمور المهمة التي يعني ينبغي أن بها يعنى بها الإنسان هي كل يكون إنسان يعني يجمع بين, الفقه الحديث يجمع بين الحديث والفقه يعني بين الحفظ والفهم يعني بين الأساس والفعل يتفرع عن الأساس الخطابي في مقدمة كتابه تهذيب السنن له كلام جميل يعني حوث هذا معنى يقول أنه يعتني بالاحاديث لأنها هي الأدلة ويعتني بمسائل الفقه التي يعني تستنبط من الحديث التي تستنبط من الحديث فيعتني بالأصل والفرع فقال ولا يعتني بالأصول فقط ويكون كثرة الاسانيد وكثرة الطرق ثم تأتيه بعض المسائل الفقهية لا لا يكون عنده جواب فيها وهي سهلة بسيطة ولا أن يشتغل بالحديث بالفقه ولا يعرف أنه قال فلان وقال فلان والرواية كذا ثم يستدل بحديث ضعيف وقد يستدل بحديث موضوع لأنه ما عنده علم في هذا فالإنسان يجعل الأمرين بين العناية في الحديث والعناية في الفقه ثم قال مثل الذي يعتني بالطرق والاسانيد والمتون ولا يعتني بالفقه مثل الانسان الذي عمل له اساسات قويه ثم ما بنى عليها شيء ما استفيد منها أساس قوي لكن ما بنى عليه شيء وعكسه ان يبني يعني بنيان على غير أساس يعني الفروع الفقه يعني فقه على غير اساس فانه يستدل بالموضوع أو الحديث ضعيف الذي, الذي لا يحتاج به فكلمة يعني الحطار في أول كتابة مع المسلم كلمة نفيسة جدا يعني وذلك أنه إذا اعتنى بكثرة الطرق وكثرة الأسنيد ولا يعتنى بالفقه مثل الذي عمل له بنيان لكن أساس لكن ما بنى عليه شيء والذي يشتغل بالفقه وليس له أساس مثل يبني على غير أساس ينهدم البنيان ويقع نعم. أحسن الله إليكم يقول يقول بعضهم أن عبارة حدثني أرفع من سمعت لأن سمعت قد تكون من خلف جدار بخلاف أخبرني فتكون مع الشيخ مباشرة. عمدا لا فرق بينهم لحتى يقول حدثني وراء الجدار ما هو بنفس خاصا بسمعته وإنما حتى حتى حدثني لأن لأن سمعته لا تحتمل الواسطة. وأما حدثني فيأخف منها وإن كانت هي مثلها يعني فيما يتعلق بأنه ما سمع من لفظ الشيخ لكن التعبير بسمعته يعني يعني هذا أوضح شيء وأوضح منه إذا كان كما عرفنا إذا كان في الإملاء يعني بحيث يكون يعني يسمع إملاءا بخلاف إذا سمع من غير إملاء فإنه قد يفوت عليه يعني بعض الكلمات بخلاف الإملاء فانه مدون جمع فيه بين السماع والتدوين أحسن الله إليكم يقول من استيقظ مع عذان الفجر هل يصلي الوتر في هذا الوقت أم يصلي بعد طروع الشمس يصلي في الضحى كما جعل الرسول صلى الله عليه وسلم يعني أن لكنه إذا أتابه يأتي بشفع يعني يعني إذا كان يصلي 11 عشر يصلي 12 عشر ركعة وإذا كان يصلي ثلاث يصلي أربعة لأنه ليس هناك وتر في النهار لكن نفس المقدار موجود وزيادة ركعة أحسن الله ليكم يقول من دخل المسجد وهو يريد أن يصلي الفرد ووجدهم يصلون الجنازة فهل يصلي الجنازة معهم أم يصلي الفرد وحده الجنازة تفوت والفرد ما يفوت لأنه ما دام الصلاة الجماعة فاتت وما بقي إلا أن يصلي وحده يصلي على الجنازه وهو يدرك الفضل والوقت واسع بالنسبه لصلاه الفرق يصليها اذا كان يعني ما ما في جماعه اخرى يصلي معها وانه سيصلي وحده فكون يصلي مع يصلي مع على الجنازه ويحصل هذا الاجر ويحصل هذا الفضل اذا الفرصه يعني يصلي على جنازه ويدعو غيره ينفع نفسه